إثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم اكتبها في دفترك هناك ثلاثة مليار شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي يستخدم الناس مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات سياسية أو غيرها إن الضوء الأزرق في شاشة الهواتف يمكن أن يكون مضرا لصحتنا